في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفره كرامه برره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من طفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينذر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا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 يوم يفرّ المَرءُ من أخِهِ وأمّهِ وأبيهِ وصاحبتِهِ وبنيهِ لكلِّ أمرِ إِنْ مِنْهُمْ يومَ إذٍ شأنٌ يُغْنِي وجوهُهُ يومَ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ وجوه يوم إذ عليها غبر ترهقها قت ره أولئكهم الكفرة الفجرة